فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو قلت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن التواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد